Qasida, min fırja, l-İmam al-Ghazali, وهدينا الحق بلا عوج فإذا ضاقت أحوالك قل بالقلب وإخلاص المهج الشدة أودت بالمهج يا ربي فعجل بالفرج والأنفس أضحت في حرج فبيدك تفرج المرج حاجة لدعاء خواطرنا فالويل لها إن لم تهيج يا من عوّت اللطف عيد عاداتك باللطف البهيج وقلبك ذيقي وشتته وافتح ما سدت من الفرج عجنا لجانبك نقصده والأنفس في أوج الوهج وإلى أفطالك يا أملي يا ضيعتنا إن لم نعيج من للملهوف سواك يغف وللمغضر سواك نج وإساءتنا أن تقطعنا عن بابك حتى لم ننج فَلَكُمْ عَاصٍ أَخْطَأَا وَرَجَا فَأَبَحْتَ لَهُمَا مِنْ كَرَجِي يَا سَيِّدِنَا يَا خَالِقِنَا قَدْ ظَاقَ الْحَبْلُ عَلَى الْوَدَجِ وَعِبَادُكَ أَرْحَاوُمْ فِي الْأَلَمِ مَا بَيْنَ مَكْرُوبٍ وَنَجِي وَالْأَحْشَى صَارَتْ فِي حُرَقٍ فالعين صارت في اللجج فالعين صادت في لجج غاصت في الموج مع المهج والأزمة زادت شدتها يا أزمة أن تنفرجي تنفرج جئناك بقلب منكسر ولسان بالشك والهج وبخوف الذلة في وجل لكن برجائك ممتزج فكم استشمم مذكوم الذنب بنشر الرحمة والأرج بعينك وبعينك ما تلقاه وما في الأهوال من المرج والفضل أعم ولكن قد قلت أدعوني فلا بكل نبيه نسأل يا رب الأرباب وكل نجي وبفضل الذكر وحكمته وبما قد أوتع من نهج وبسر الأحرف إذا بردت بغياء نور من بلج وبسر أوضع في بطل وبما في واحم مع وبسر الباء نقطتها من بسم الله لذي النهج وبقاف القهر وقوتها وبقهر القاهر ذي السمج وببرد الماء وإصاغته وأموم النفع مع السبج وبسر النار وحرقتها وبسر الحرقة والنضج وبما عظمت من التعظيم وبما درجته من الدرج يا قاهر يا ذا الشتة يا ذا البضش أغف يا ذا الحجج يا رب ظلمنا أنفسنا ومصيبتنا من حيث يجي يا رب خلقنا من عجل فَلِهَذَا نَدْحُوُ بِاللُّجَجِ يَا رَبِّ وَلَيْسَ لَنَا جَلَدٌ إِنَّا وَالْقَلْبُ عَلَى الْوَهَجِ يَا رَبِّ عِبَادُكَ قَدْ وَفَدُوا يَدْعُوكَ بِقَلْبٍ مُنْ يا يَا رَبِّ ضَعَافٌ لَيْسَ لَهُمْ أَحَدٌ يَرُجُونَ لِذِي الْهَرَجِ يَا رَبِّ فُصَّاحَ الْأَلْسُنِ قد ألحوا في الشدة كالهمجي السابق مننا صار إذا يغدو يسبقه ذو العرج والحكمة ربى بالغة جلت عن حيف أو عن عوج فالأمر إليك تدبره فأغفنا باللط في وَبُرُحُ بِالْعَفِّ إِسَاءَتَنَا وَالْخَيْبَةُ إِنْ لَمْ تَنْدَرِجِ يَا نَفْسُ وَمَا لَكَ مِنْ فَرَجٍ إِلَّا مَوْلَاكَ لَهُ فَلَجِهُ وَبِهِ فَعُذِيهِ وَلَهُ فَلُذِيهِ إِلَّا مَوْلَاكَ لَهُ فَلَجِهُ كَيْتًا تَصِحُوا كَيْتًا كي تنب صدو كي تبتهج ويطيب مقامك مع نظر أضحوا في السنس والسرج وأوفوا الله بما آهدوا في بيع الأنفس والمهج وهم الهادي وصحابته ذو والعلم الأرج أو من سكان الجرعاء وهم شرف الجرعاء ما من فرج جاءوا الكون وظلمته عمت وظلام الشرك درجي ما زال النصر يحفهم والظلمة تمحى بالبلج حتى نصر الإسلام وعاد الدين عزيزاً في بهجي فعليهم صلى الرب على مر الأيام مع الحجج مال الميل وحال الحيل وسار السير في الدلج يا ربي بهم وبآلهم عجل بالنصر بابي الفراجي وختمي بخواتمها ليكونا غدا في الحاشرينجي